موائغة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها تأريكم دغ الفاتحين تأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحس وإيَّا رَوَكُمْ لَآيَةٍ لَا يُؤمِنُوا بِهَا وإيَّا رَوَكُمْ لَآيَةٍ لَا يُؤمِنُوا بِهَا وإيَّا رَوَتْ بِلَرُشْدٍ لَا يَتَخِذُوهُ تَبِيلًا 111. ويروا سبيل الغي يستخذوه سبيلا 112. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غاتلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعماله هل يجزون إلا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 ما لما سفط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونا من الخاسرين